بوك تو سبعة, سبعة وثمانون ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد ني ديفيس فلورين. لقد كان علينا ان نسقي الورود. لقد توجب علينا ان نسقي الورود. ني ديفيس أرديجي لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. ني ديفيس لافي إلى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 هل قد توجب عليكم أن تدفع رسم دخول؟ شو في هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفع غرامة؟ كيو ديفيس من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ كيو ديفيس فروه هيمينيري. من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ كيو ديفيس بريني لاترينون. من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه ان ياخذ الخطار؟ لقد اردنا ان لا نبقى طويلا لقد اردنا ان لا نبقى طويلا لقد أردنا أن لا نشرب شيئا لقد اردنا ان لا نشرب شيئا ني جاني. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. ميفوليس نور تلفوني. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون لقد أردت أن أتصل بالتلفون ميفوليس ميندي تاكسيان. أردت. أن أطلب سيارة أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. مبولسيا هيمن بالتوري. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. مبنتس كمبولس فكيف يندينا. فكرت أنك أردت أن تخبر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخبر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. مي بينتس كي فكرت أنك أردت أن, أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.